اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصر الله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 وَحفَظُوا أيمَا لكم كَذَلِكَ يُبَّين اللههُ لكمْ آياتِهِيرَ عَكُمْ كَشكرون ياأَهَا الذيينَ آمنوا إَِّمَخَمْرُ وَالمَيسرُ وَأغ صَابُ وَ الأزْلَامُ رِجَس مِن أَعمل الشَّيطانِ فَجَتَنبوه فجَتَنبُوه عَكم تُفْنحون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 ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا تَقَّوْا ۚ إِذَا مَا تَقَّوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَقَوَّوْا آمَنُوا ثُمَّ تَقَوَّوْا أَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يحب يا ايها الذين امنوا لا يصطادنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلن الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم هديا بانع الكعبة او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما او ذلك صياما ليذوق وباء امره عفا الله عما سلف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 جعَنَ اللهم كَعمَة البَيتَحَرامَ قِيام لَّاسِ وَالشَّحر الحَراام والهَدِي وَقلَائد والهَدِي وَقَلَ إذ ذلكَِ للتععلمُ أن اللهَّ يَععلم ما في السماواتِ وَما ف الأرض وَأَ الله بكلّ شيء عليم.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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام, ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثروا لا يعقلون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 ولا نكتم شهادة الله ان ذا من الآثمين فانذروا على انه مستحق اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولى يري فيقسمان بالله اي قسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما ومعتدين انا اذا من الظالمين ذلك ادلا ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يقافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه, وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنه إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ لَأَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 عسَابنُ مَرَْمَ اللهَّهُم ن رَبنازِلعَلَن مَا إِذَ تَم السَّم تَك ل تَك لنا عيدًا لأَوَلنَا وَآخرِرنَا وَآيَةً مِكَ وَعزَقُ ل وَأَلتَ خَير الرزقين قالَ اللههُ إِ مُلَزِلهَا فَمَن يَذْكُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بِنَّ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ من دون الله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 تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 وَهُو اللهَّهُ في السماواتِ وَفيِي الأْضَعْلَُ صَِّكُ وَجَهْرَكُم وَعْعلمُ مَا تَكْسبون وَماَا تَأْتِهِم مِنْ آيَةٍِ مِن آياتِ رَبّهِمْ إِلَّا كانَوا عَنْهَا مُغْرضين فقَ كَذَّبُ بِالْحَقِّلَ م يَا أَهُمْ فَسَوفَ يَأْتِهٍِ أَبهُ مَا كانَوا بِه يَسَْهْزِئون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 وَلَنَ الزلنا عَلَْيكَ كتابََ فيِي قَرْقاس فَلََسُوهُ بِأَيْديِهِمْ لَ قَا الذيينَ كَفَروا فلَقَا الذيينَ كَفرَرُوا إه إِلَّا سِشْر النُبِين وَقالوا لَْ ل أُزِلَ عَلَْهِ مَلَقُلَْ آزَلناَا مَلََّ خُضِيَ الْ الأأَمْرُثُ مَ ل وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة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 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمعت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يَوْمٍ عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 شَهيد بَين وَبَينكُم وَحَ إِ لَ هذا القُرآن لأذِرَكُم بِهِ وَبَمْ بَلَغ إِكُم لا تشحَدُ عََّ م اللهَِّ آِهَةً أُخْرى قُل أشحَدَ فُلإِ ماهُ إلَهُ وَاحِد وَإَِّ لبَ أُ مَّا تُشكُون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يهلح الظالمون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 وَمِنْهُ يَستْتَبِرُ إلَيكَ وَجَعللنا علىى قُلوا بِهِمْ كَِّةً أَنْ يَفَّهُوه وَفيِي آذَالِهِم وَقَرَ وَإعنْ كلُ آيَةِ ال لا يُؤْمِنُوا بِهَا حتىَ إذَا ي أووكَ يجَادِلونَكَ يَقولُ الذيَّذلَكَفَروا يَقول الذيَّذلَ كَفَرُوا إِه ذا إِلَّا أَسَاقير أََّلين وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِقُونَ إِلَّا الْكُفَرَ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذفُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ألا ساء ما يسرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 وَإِن كَلَكَبُر لَْكَ إِعْوَابُهُم فَإناسْدَقعْتَ آ تَ بتَغِييَ نَ فَقَ فِي الأبْضِ أَْسَُّمَا فَإِنِ استَقعتَ تَ بتَغِييَلَ فَقَل فِي الأبْضِ أَْسَُّمَا في السَّم فَتَأْتِيَهُم بِآيَ وَلَشَ اللَّهُ لَ جَمَعََهُمْ على الهدَ لا تثقون من الجاهلين انما يستجيب الذي لا يسمعون والموت يبعثه الله ثم اليه يرجعون